طعامك نحيلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قُلْ فَتُبْتَ التَّوْرَاةُ فَلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ فَذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين إن أول بيت وضع لك مبارك وجود الله لالمين فيه ايات دنات مقام ايمان ومن فَلَهُ <تصفيق> كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ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 شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصد عن سبيل الله من آمن تبغونها وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا இ